وَإِذَا ضربتم في الْأَرْضِ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصَّلَاةِ إِنْ خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا